بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإننا في هذه الليلة أتم إمامنا قراءة كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره ولا يخفى علينا جميعا مالك كتاب الله عز وجل من الاثر النافع على القلوب والأعمال ومنهج الانسان في حياته اذا قراه بتدبر فان الله سبحانه وتعالى يقول كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب هذه هي الحكمة من إنزال هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وبتدبر القرآن والتلكل بما فيه تحصل البركة التي هي وصف هذا القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتدفك رؤول الألبان وفي ختام هذا الشهر شرع الله سبحانه وتعالى لعباده ثلاث عبادات اولا زكاه زكاه الفطر والثاني التكبير والثالث صلاه العيد اما زكاه الفطر فقد تقدم الكلام عليها في الدرس الليله في الماضيه وأما التكبير فان الله تعالى يقول بعد ذكر الصيام ولتكبر العده ولتكمل العده وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يجهر به الرجال في البيوت. والاسواق والمساجد وكل انسان يكبر وحده كما كان الصحابه رضي الله عنهم منهم المكبر ومنهم المهلل واما النساء فيكبرن سرا بدون جهر لان المراه ليست اهلا للجهر في مثل هذه الامور ويكون التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد أما الثالث فهو صلاة العيد وصلاة العيد فيها خير ودعوة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يخرج إليها حتى النساء العواث وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين إلا أن الحائض لا تدخل مصلى العيد لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ومصلى العيد من المساجد فينبغي لنا أن نختم هذا الشهر بما, شرع الله بما شرعه الله لنا وأن نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا فإن الذي من عليك بالعمل هو لكرمه وجوده واحسانه يمن عليك بقبول العمل. هذا ما أردت أن ننبه عليه قبل أن ندخل في موضوع درسنا. وأظن أن موضوع درسنا هذه الليلة هو الصيام، لأننا كنا نمشي مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. صيام رمضان هو أحد اركان الإسلام وفرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة وكان أول ما فرض يخير الإنسان فيه بين ان يصوم أو يفتي يعني يطعم عن كل يوم مستينا ثم تعين الصيام ولم يرخص لأحد في تركه إلا من عذره الله عز وجل فيكون إذا للصيام مرحله, مرحلة الاولى التخيير بين الصيام والفديه والمرحله الثانيه تعيين الصيام ثم ان الصيام ليس خاصا في هذه الامه بل هو عام لها ولغيرها كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فائدتان الفائده الاولى تسليه هذه الامه حيث لم يكلفهم الله عز وجل هذا الصيام الا لان غيرهم كلفوا به والفائده الثانيه بيان فضل هذه الامه حيث استكملت من الفضائل ما كم لغيرها. ثم أعلم أن الصيام حف الإنسان عن المحبوب، والزكاة بذل الإنسان للمحبوب، والصلاة تكليف بدني وعمل وجهد بدني. فاستكملت هذه الأركان الخمسة استكملت جميع أنواع التكليف جهد بدني وبذل للمحبوب وكف إيش عن المحبوب والحكمه من الصيام ليس أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والنكاح ولكن الحكمة منه ما أشار الله إليه في قوله لعلكم تتقون وما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فمن لم, فمن لم يصنه صومه عن محارم الله فإن صومه ناقص وقد فاته الحكمة منه وكذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فإن صومه ناقص وقد فاته الحكمة من الصوم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور فما هو قول الزور كل قول محرم والعمل به أي بالزور يعني كل فعل محرم والجهل يعني العدوان على الناس وعدم الحلم كما قال الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ثم اعلم ان صيام رمضان انما يجب على الانسان بشروط سته الاسلام والعقل والبلوغ والقدره والاقامه والخلو من الموانع وعيده مره ثانيه انما يجب يوم رمضان يعني اداء لسته شروط الاسلام والعقل والبلوغ والاقامه والقدره والخلو من المواعيد مرة ثالثه الاسلام والعقل والبلوغ والاقامه والقدره والخلو من المواعيد عدها علينا لا أحد يلقن يا جماعه لا تلقنوا اعدها مره ثانيه نعم نعم العقل أحسن طيب الاسلام والعقل والبلوغ والقدره والاقامه والخلو من الموانئ طيب الاسلام اذا كان الانسان كافرا كما معنى قولنا انه نعم الاسلام رده الكفر نبدا بالمحترزات او نذكر المحترزات الاسلام رده الكفر فالكافر لا يلزمه الصوم بمعنى اننا لا نلزمه ان يصوم لماذا لانه ليس اهل للعبادات فلو صام لم يقبل منه صومه قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ومن ذلك اذا كان الرجل لا يصلي فان صومه لا يصح وهو غير مقبول منه لماذا لان من لا يصلي كافر والكافر لا يقبل الله منه العباده الثاني العقل وضده الجنون فالمجنون لا يجب عليه الصوم لان من, من شرط صحه الصوم النيه والمجنون ليس اهلا للنيه لانه لا يعقل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلو، وعن المجنون حتى يفيق ومن الجنون او مما يلحق بالجنون فقد العقل فقد العقل للكبر فان الانسان اذا كبر ربما يفقد عقله حتى لا يميز بين الليل والنهار والقريب والبعيد ويكون ادنى حالا من الصبي فاذا وصل الانسان الى هذه الدرجه فانه لا يلزمه الصبر كما لا يلزمه كما لا تلزمه الصلاه والطهارة الرابع القدره الثالث البلوغ الثالث البلوغ وضده الصغر وبماذا يكون البلوغ يكون البلوغ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكاء وبواحد من أمور أربعة بالنسبة للأنثى الأول تمام خمس عشرة السنة والثاني إن باتوا شعر العانى والثالث إنزال المني بشهوة احتلام أو يقضى فإذا وجدت إذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان بالغا سواء كان ذكرا أم أنثى تزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض فإذا حاضت فهي بالغ حتى لو حاضت لعشر سنوات فإنها بالغة يلزمها الصوت وهنا أقف لانبه على هذه المسألة التي تخفى على كثير من الناس فإن بعض الناس إذا بلغت المرأة وهي صغيرة يظن أنه لا, يز... لا تلزمها العبادات لأنها صغيرة السن وهذا خطأ لو حاضت ولها عشر سنين لازمها ما يلزم المرأة التي لها ثلاثون سنة بعض النساء تبلغ وهي صغيرة وتخفي الأمر عن أهلها حياء وخجلا وتدع الصوم أو تصوم في أيام الحي فما موقفنا نحو هذه المرأة موقفنا أن نلزمها بما تركت من الصوم وأن نلزمها بإعادة ما صامته في أيام إيش في أيام في طيب الرابع القدرة وضدها العد والعد ان الصيام ينقسم إلى قسمين عد طارئ يرجى ذواله كالمرض العادي وعد دائم مستمر لا يرجى دواله كالأمراض التي لا يرجى دوالها مثل مرض السرطان والكبر لأن الكبر لا يرجى دواله إذ أن الإنسان لا يمكن أن يعود شاب إذ أن الإنسان الكبير لا يمكن أن يعود شابا طيب هذا النوع من العد لا يلزم العاجز فيه الصوم لانه غير قادر عليه ولكن ماذا يصنع يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الايام فاذا كان الشهر 29 وعشرين لزمه ان يطعم 29 وعشرين مسكينا واذا كان الشهر ثلاثين لزمه ان يطعم ثلاثين مسكينا وكيفيه الاطعام على وجهين. الوجه الأول أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر على الغداء إن كان بعد رمضان أو على العشاء فيعشيهم أو يغذيهم هذا وجه. الوجه الثاني أن نطعمهم حبا ولحما تؤدم هذا الحب فما مقدار الحب الذي يجب أن يبذل أو أن يعطى كل مسكين؟ نعم مقداره ربع الصاع لأن المُد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة فأمدان وقد حررت الصاع فبلغ كيلوين وأربعين غراما وصفى لأربعة فيكون مقدار كل اطعام كل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات وإذا زاد الإنسان احتياطا فلا حرج عليه لكن هذا مقدار الواجب أما النوع الثاني من العجل فهو العجل الطارئ الذي يرجى ذواله كالمرض الطارئ كالزكام والحمى وما أشبرها فما الواجب على هذا الواجب عليه أن يقضي إذا أفطر أن يقضي بدل ما افطره لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى فهذا المريض الذي يرجى ذواله نقول له افطر إذا كان الصوم يشق عليك وتقطي بدل ما افطرته طيب الخامس اظن الخامس الاقامه وضدها السفر فالمسافر لا يلزمه الصوت للايه التي سقناها قبل قليل ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى ولكن هل الافضل له ان يصوم او الافضل ان يفطر نقول الافضل الايسر في حقه فان كان الايسر له ان يصوم نعم فان كان الايسر له ان يفطر افطر وان تساوى الامران الصوم والفطر فقد اختلف العلماء هل الصوم افضل او الفطر افضل والراجح أن الصوم افضل اولا لأن هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصوم وأفطر حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل ثانيا أن فيه إسراعا لإبراء الذمة ثالثا أنه أسهل على الإنسان لأننا نجد الإنسان إذا كان عليه قضاء فإنه يثقل عليه هذا القضاء حتى إن بعضهم يكون بعض الناس حتى إن بعض الناس يكون عليه قضاء يوم واحد من رمضان فيسوه ويؤخر القضاء إلى آخر يوم من من شعبه لثقة للقضاء عليها لكن إذا صام مع الناس سهل عليه وهنا أولد سؤالا هل يفطر الإنسان وهو في مكة قادما للعمرة أو لا الجواب ننظر هل هو على سفر أو لا هو على سفر لا شك أنه على سفر فإذا كان على سفر فله الفطر والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخلها في اليوم التاسع عشر او في اليوم العشرين وبقي بقية الشهر لم يصن كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصن بقية الشهر وبقي في مكة تسعة عشر يوما وهو يقصر الصلاة ولهذا نجد في مكة أناسا يشق عليهم الصوم كثيرا من أجل أداء العمر حتى إن بعضهم شاهدناه قريبا ما يغنى عليه فنقول لهذا الرجل الأفضل فأنت على سفر ثم لو سألنا سائل هل الأفضل هل الأفضل أن يبقى صائما ويؤخر العمرة إلى الليل إذا قدم في النهار أو الأفضل أن يفطر ليؤدي العمرة في النهار حين وصوله الجواب الأفضل الثاني ليبادر بقضاء العمرة لأن العمرة هي المقصود من حضوره إلى مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بها حتى إنه ينيف راحلته عند الباب فبالمسجد ويدخل ويؤدي عمرته هذا السفر اذا كان الانسان مسافرا قلنا انه يخير بين الصوم والفطر لكن ايهما افضل ان كان الصوم يشق عليه فالافطار افضل وان كان لا يشق فقد اختلف العلماء فيه والراجح ان الصوم افضل طيب اجلسوا بارك الله فيك اجلسوا عشان ما تكون بينكم اجسوا اريح لكم ان تفعلوا هيك في بدل الر... الاقامه السادس الخلو من الموانع وهذا خاص في الانثى بان لا تكون حائضا ولا نفسا لأن الحيض والنفاس مانع من صحة الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصد وأجمع المسلمون على أن الصوم لا يحصل من الحائض ولا يلزمها بل يحرم عليها وكذلك النفص الشروط الآن ستة الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من المواند طيب ما هو الذي يصام عنه الذي يصام عنه هي المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعني من حين ان يتبين لك الفجر الى, إلى غروب الشمس لقوله تعالى فالان باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان بن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطع الفجر ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا واشار الى المشرق وادبر النهار من ها هنا واشار الى المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصائم ففي هذه الايه وفي هذين الحديثين تحديد لوقت الصيام وانه من إيش من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولكن ما الذي يصام عنه قلت إنها المفطرات ولنعد المفطرات الآن جميعا الأكل والشرب والجماع ودليل هذه الثلاثة في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم, ثم أتم الصيام إلى الليل فهذا هو دليل على أن هذه الثلاثة مفطره الأكل والشرب والجماع طيب الأكل والشرب لا فرق بين أن يكون المأكول نافعا أم غير نافع حلالا أم حراما وعلى هذا فلو قدر أن رجلا ابتلع خرز عن جم خرز فانه فإنه يفطر ولا لا يفطر لأن هذا أكل ولو أن أحدا شرب دخانا يفطر ولا ما يفطر يفطر لأن هذا شرب طيب ولا فرق أيضا بين أن يصل الطعام أو الشراب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الانشاق إلا أن تكون صائما وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذي دخل من الفم هذه ثلاث أشياء نعم ثلاثة أشياء الأكل والشر والجماع الرابع ما كان بمعنى الأكل والشر ما كان بمعنى الأكل والشر مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشر فهذه مفطرة لكن قد يقول قائل ما هو الدليل على أنها مفطرة لأن كل إنسان يدعي أن هذا الشيء مفطر فإنه يلزم بالدليل فإن اتى بالدليل وإلا فقوله غير مقبول لأن الأصداد في العبادات الصحة حتى يقوم دليل على فساده هذه قاعده الاصل في العبادات الصحه حتى يقوم لدينا على فسادها ثانيا كل ما ثبت بالدليل فانه لا يرتفع الا بدليل فقد ثبت الان هذا الصوم بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن ان يرتفع ويفسد الا بدليل شرعي يقول القائل بناء على هاتين القاعدتين أين الدليل على أن الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب تكون مفطرة نقول الدليل على ذلك أن الله تعالى قال في القرآن الكريم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والميزان هو الذي توزن به الأشياء ويقارن بينها ونحن إذا وزننا بين هذه القبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب وبين الأكل والشرب تكون سواء في الحكم تكون سواء في الحكم فيكون القول بأنها مفطرة مبنيا على القياس قياسها على أي شيء على الأكل والشرب فإن قال قائل هذا القياس غير كام لأن بينها وبين الأكل والشرب فرقا عظيما ما هو الفرق الفرق أن الأكل والشرب يحصل به من المنفأ أكثر مما يحصل من هذه الإبر المغذية ثانيا الأكل والشرب يحصل به من التلذذ ما لا يحصل بهذه الإبر المغذية ولهذا, ولهذا تجد الإنسان الذي يتغذى بهذه الإبر في أعظم ما يكون شوقا إلى إيش؟ إلى الأكل والشرب يعني ينتظر فما حل أطب له بالأكل والشرب فارغ الصبر فما هو الجواب على هذه الشبهة لأن هذه الشبهة إيراد قوي الجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل على أنه لا يشترط أن يتلذذ الإنسان بما يكون مفطرا فإنما يصل إلى, إلى الجوف عن طريق الفم لا يحصل به من التلذذ ما يحصل بما إذا وصل عن طريق الفم وبهذا نعرف أن القياس تام وأن الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب مفطره ولأن هذا من باب الاحتياط وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولان الغالب ان الانسان لا يحتاج الى هذه الجبر الا وهو مريض مرضا يبيح له الفطر طيب هذه اربعه ولا لا اربعه تعده لنا الدهراني وأنت قائم. لا استح. ما كان بمعنى الأكل والشرب. صحيح. الخامس إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. انتبه للشروط. مني بشهوة. الثالث بفعل من الصائم فاذا انزل الانسان منيا بشهوه بفعل منه فقد فسد صومه الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل نعم حين قال وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له كان له اجر والذي يوضع من الشهوه هو المني وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي تسقى يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله هذا هو ما ظهر لي من الدليل على أن المنية مفطر. طيب ذكرنا انزال المن لو أنزل القائم مديا ما هو مني مديا مثل قبل زوجته فأمدأ فهل يفسد صومه لا يعني نقول إنزال المني والمذي لا يصح قياسه على المني لأنه دونه ولهذا المني يوجب الغسل والمذي لا يوجب الغسل ولا يصح إلحاقه به وبناء على ذلك نقول إن المذي لا يفطر ولو بتعمد من الإنسان قلنا بشهوة انزال المني بشهوه فان نزل بغير الشهوه مثل ان يكون في الانسان مرض ينزل معه المني فانه لا يفطر وقلنا بفعل من الصائم يعني بفعل باختيار منه فان, فإن لم يكن بفعل منه فانه لا يفطر كيف؟ هل يمكن أن يكون بغير فعل لماذا لا الاحتلام بغير اختيار لكن يكون بالتفكير بعض الناس يكون قوي قوي الشهوة السريع بمجرد ما يفكر في الجماع ينزل هذا الذي أنزل بالتفكير لكن ما حرك لك أي شيء لا عبث به ذكره ولا تمرق على الأرض ولا شيء بدلا فكر فأنزل هل عليهم هل يفسد صومه لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وهذا الرجل لا عمل ولا تكلم انتبه له القيوة انزال إيش المني بشهوة بفعل من الصالح طيب وسبق عندنا السادس السادس القيء عمدا القيء عمدا يعني أن يتقيء الإنسان عمدا التقي اظنه معروف للجميع فاذا تقيا الانسان عمدا بان اخرج الطعام من معدته فانه يفطر وان غلبه القي بدون قصد فانه لا يفطر نمشي ولا لا اي لا بد من الدليل وهذا هو الذي اريده من طالب العلم وقد قلنا قبل قليل قاعده ان, أن ما ثبت بدليل لا يرتفع الا بدليل فيقول الصائم اين الدليل على ان الانسان اذا تعمد القيء فسد صومه وله الحجه بذلك كل ليس له حجه له الحجه نقول الدليل حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي من ذرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي هذا الدليل وهو دليل اثري هناك ايضا دليل نظري وهو ان التقيؤ يضعف البدن لانه يخرج الطعام والشراب الذي في المعده واذا خلت المعده من الطعام والشراب فان البدن يضعف بالصوم فكان من مقتضى حكمه الله عز وجل ان يكون القيء مفطرا فنقول للصائم لا فتقيئ في صيام فرض فإن اضطررت إلى ذلك وصار لا بد من التقيع فإنك في هذه الحال تفطر ويجوز لك الأكل والشرب لتعيد للبدن ما فات من قوته طيب الثابع الحجامة إذا احتجم الصائم وظهر منه الدم فإنه يفطر ونمشي لا نحتاج إلى دليل الدليل حديث شجار بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجم أفطر الحاجم والمحجم هذا دليل أثري ولا نظري هذا دليل أثري يعني ثبت به الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك ايضا دليل نظري وهو ضعف الحاجم بالحجامه لان الحاجم يخرج منه الدم بكثره واذا خرج منه الدم بكثره فان بدنه يضعف ويكون الصوم مؤثرا في هذا البدن الذي اصابه الضعف بنزول الدم الكثير منه ولهذا نقول من كان صومه واجبا فإنه لا يجوز أن يحتجم فإن هاج به الدم واحتاج إلى الحجامة احتجم وأفطر وله الأكل والشرب لأجل أن نعيد قوة لبدنه طيب هل يقاص على الحجامة ما كان في معناها هل يقاس عليها ما كان بمعناها الجواب نعم يقاس عليها ما كان بمعناها ومن ان يسحب من الانسان دم كثير وهذا يقع احيانا اذا احتيج الى دم الانسان ليحقن في انسان اخر فانه يسحب منه دم كثير ولهذا يضعف البدن ويعطيه الاطباء ايش يعطونه عصيرا او شيئا يرد عليه هذا الضعف الذي حصل بسحب الدم منه اما ما كان دون الحجامه مثل سحب الدم للتحليل فهذا لا يضر حتى وان كان عمدا وكذلك لو رعف أنف الإنسان فإنه لا يفطر ولو كثر الدم لأنه بغير اختياري طيب فيه الثامن الثامن خروج دم الحيض والتاسع خروج دم النفاس فإذا حاضت المرأة وهي صائمة فسد صوته طيب لو حاضت ولم يفت من النهار إلا خمس دقائق ها يفسد طيب حاضت بعد غروب الشمس بخمس دقائق لا يفسد لا يفسد الصوت والمعروف عند النساء أن المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن صومها يفسد هذا المعروف عند عند كثير منهم لكن هل هذا صحيح أو غير صحيح غير صحيح ولهذا أنا أرجو منكم أيها الرجال أن تنبهوا النساء على هذه المسألة فإن هذا يقع عنه السؤال كثيرا أن المرأة إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب نعم فإنها تعتبر صومها ذلك اليوم فاسدا والتي تحتاط منهن وتعتبر نفسها ورعه تقول اذا حاضت قبل صلاه العشاء فإن صومها ذلك اليوم يكون فاسدا وهذا خطا ايضا واشد خطا من الاول فان قلت اذا انتقل حيض المراه وأحست بانتقاله ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فهل صومها صحيح؟ نعم الصحيح أن صومها صحيح وأنه لا عبرة بانتقاله حتى يخرج ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل فقال نعم اذا هي راه الماء وهذا يدل على ان الموجبه للغسل او مجتلى صوم فيما يخرج لا بد ان يخرج ويرى وعليه فلو احست انتقال الحيض قبل غروب الشمس بعشر دقائق او اقل ولكن لم يخرج الحيض الا بعد غروب الشمس فان صومها صحيح كم هذه تسعة مفطرات من يعذها لنا لا, لا تقول عندا ولا سهود دعها بس علينا. الأكل والشر يا شيخ اترك هذا نعم نعم نعم. نعم السادس الحيض من في في نعم السادس والسادس نعم السامس من ذلك الشهوه في شهوة بإراجة للطاعة في طيب هذه المنى نعم الحجام طيب الحجام وادله هذه هذه المفطرات سمعناها ولا لا سمعناها بقى علينا ان نقول هذه المفطرات لا تفطر الا بثلاث شروط وانتبه ايضا هذه المفطرات لا تفطر الا بثلاث شروط العلم والذكر والاراده لا تفطر الا بثلاث شروط العلم والذكر والاراده يعني الاختيار طيب العلم يعني بان يكون الانسان عالما بالفقه والتفسير والحديث لا طيب الذكر يعني بان يذكر الله اذا فعل هذه المفسرات يقول لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله لا طيب نشوف ايش المعنى العلم ضده الجهل فالجاهل لا يفتر ولو تناول هذه المفترات سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحاد سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحاد الجاهل بالحكم أن يظن أن هذا الشيء لا يفطر مثل أن يحتجم الرجل وهو لا يدري أن الحجامه تفطر فنقول إن هذا الذي اعتجم صيامه صحيح طيب الجاهل بالحال أن يظن أن الوقت وقت أكل وشرب أن يظن أن الوقت وقت أكل وشرب فيأكل ويشرب ظانا أنه في وقت يباح له فيه الأكل والشرب مثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع نقرأ الساعة ونظر إليها فإذا هي ثلاث وثلث والعذان على كم أربعة ثلث هو رآها وإذا هي ثلاثة ثلث فقال باقي ساعة فقام يأكل ويشرب وإذا ساعته قد أخرت ساعة كاملة ثم تبين له أنها أن الساعة أربع وطن يعني قد طلع الفجر فهل عليه فهذا نقول إنه جاهل في ماذا؟ في الحارة ورجل آخر سمع صوتا في آخر النهار وهو لا يرى الشمس سمع صوت يقول الله أكبر فظنه المؤذن فافطر ظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنه أن النهار باقي وأن الشمس لم تغرب فهل عليه قضاء فهل يفسد صومه لا يفسد صومه طيب انتبه انا شرعت ادم لكم ان كل مساله اذكرها اذكر ما اعلم وفيها من الدين طيب الذكر ضده النسيان فلو ان الانسان اكل او شرب او جامع زوجته ناسيا أن انه صائم فصومه فصومه صحيح لان لان نشترط ان يكون ذاكرا ما هو الدليل على اشتراط العلم والذكر وأن, وأن من كان جاهلا أو ناسيا فلا قضاء فلم يسلطهم الدليل في هذه المسألة نوعا عام وخاص انتبه عام وخاص فالعام فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا الانسان معروف والخطا جهد طيب الايه هذه عامه ولا خاصه بالصوم عامه وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ولكن ما تعمد قلوبكم آتوا هذا القوان هذا ما طيب طيب استمع يا خلاص. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وهناك دليل خاص في الصيام استمع إليه ففي النسيان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث بهويرة من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا نص صريح بان الصوم لا يفسد وذكر الاكل والشرب لا ينافي ما عداهما لانهما ذكر على سبيل التمثيل طيب الجهل الجهل بالحكم استمع اليه في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه علي بن حاتم اراد ان يصوم وكان في القران الكريم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاخذ عقالين والعقلان معروفان وهما إيش؟ الحبل الذي تعقل به البعيث أخذ عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود وجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى, إلى العقالين حتى تبين الأبيض من الأسود فامسك فلما أصبح اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان وسادك لعريض ان وسع الخيط الابيض والأسود ثم قال انما ذلك فياض النهار وسواد الليل يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادك عريض أن يسع الأفق لأن الخيط الأبيض والاسود يكون مالئا للأفق لأن الخيط الأبيض الذي يحرم بالأكل والشرب على الصائم وتحل به الصلاه هو الفجر الصادق الذي يكون مستطيلا من ال... يكون مستطيرا من الشمال إلى الجنوب طيب ثم قال إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم ولا بالحال بالحكم يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة وليس كذلك وأما الجهل بالحال وأما الدليل الخاص للجهل بالحال فحديث اسماء بنت أبي بكر الذي أخجه البخاري قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس يكون صحابة رضي الله عنهم أفطروا قبل غروب الشمس ولا لا لقولها ثم طلعت الشمس هذا الجهل بالحكم ولا بالحال بالحال ما علموا أن الشمس باقية ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه لو أمرهم بالقضاء لا نقل إليه إذ أنه أي القضاء يكون من الشريعة والشريعة لا بد أن تنقل وتحفظ فلما لم ينقل أن الرسول عليه والسلام أمرهم بالقضاء علم أنه لم يأمرهم به وإذا لم يأمر به يأمرهم به فليس بواجب لأنه لو وجب لامرهم به طيب إذن الشرطان العلم الشفاء والذكر تبين أو تبينت ادلتهما من الكتاب والسنة طيب بطي علينا الثالث ما هو الإرادة أو الاختيار، فإن حصل هذه حصلت هذه المفتراس في غير اختيار من الإنسان، فإنه فإن صومه صحيح لو أنه احتلم ووصائن ونزل, من ونزل منه المني فإن صومه صحيح لأن ذلك غير اختياره، ولو أراد الإنسان أن يتك... ولو توضع الإنسان وتمضمغ ثم نزل شيء من الماء الى الى جوفه فصومه صحيح لانه لم يتعمد ذلك ولو مر الانسان بشارع فيه غبار وتطاير شيء من الغبار الى أنفه فصومه صحيح لانه ايش لانه غير مختار الدليل على هذا الشرط الثالث قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا لم تعمد وقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكبس صدرا فعليه أرضه من الله ولهم عذاب عظيم ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا عذر الإنسان في الإكراه في الكفر فما دون الكفر نعم من باب اول طيب هذه المفطغات إذا فعلها الإنسان متعمدا يعني بتمت إذا فعلها وقد تمت الشروط الثلاثة فماذا يجب عليه أو فماذا يترتب عليه انتبه أخ يعني أفهل عالما ذاكرا مختارا فما الذي يترتب عليه تقيل يترتب عليه اولا الإثم إذا كان الصوم واجبا وثانيا فساد الصوم فساد الصوم وثالثا وجوب الإنساك إن كان في رمضان ورابعا القضاء هذا إذا كان صومه واجبا كم لي ترتب عليه أربعة الإثم فساد الصوم لزوم الإمساك شرط أن يكون في رمضان أما لو كان واجبا وفي رمضان لازم يزمه الإمساك والرابع القضاء كل كلامنا هذا في الواجب أما إذا كان الصوم تطوعا وأفسده فإنه لا يترتب عليه إلا شيء واحد وهو فساد الصوم وليس عليه إثم ولا غضاء لأنه تطور. طيب ينفرد الجماع ينفرد الجماع بأمر خامس وهو الكفاره وعلى هذا فمن جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه ترتب على جماعه خمسة أمور. الاسم فساد الصوم لزوم الامساك وجوب القضاء وجوب الكفارة خمسة طيب ما هي الكفارة الكفارة كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكين أشرب. طيب نشوف الـ الـ الاخ يطالبنا بالدليل اولا نفهم الدليل فيه ظاهر لان هذا صوم واجب أفسده وكل انسان يفسد ما وجب فهو فهو آخر. لزوم الامساك عقوبه له. لأن نهار رمضان لا يستباح فيه المفطرات إلا بعذر شرعي أما القضاء فواضح لأنه واجب والواجب يجب قضاءه أما الكفارة بالنسبة للجماع لمن جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فدليله حديث ابي هريرة استمع إليه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لك قال ما اهلكت قال وقعت على امراتي في رمضان وانا صائب فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعثق رقبه فقال انه لا يجد وان يصوم شهرين المتتابعين فقال انه لا يستطيع وان يطعم ستين مسكينا فقال انه لا يجد كل خصال الكفاره تعذرت بحقه ثم جلس الرجل فجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمع فقال له النبي عليه الصلاه والسلام خذ هذا تصدق به ولكن الرجل قال يا رسول الله اعلى افقر مني والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعمه اهل اطعمه اهل والله ما ادري لو جاءنا هذا الرجل اليوم يقول لنا وقعت زوجتي في رمضان وعن صائم. نقابله مثل هذه المقابلة أكثر ناس لا يقابلون هذه المقابلة أكثر ناس يلومه ويوبقوا ما تستعى نفسك ما تصرع الليل ما تفعل ما تفعل لكن رسول صلى الله عليه وسلم لقاه بهذه الملاقات وذهب الرجل الذي جاء خائفا ذهب وهو رابع معه ثمر لأهله وهذا من حسن الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى الله بهذه الطريق تملك القلوب والمشاعر لكن بطريق العنف تنفر الإنسان ولا يقبل وربما تأخذه العزة بالعتم ويرد الحق من أجل أسلوب هذا الداعيه الذي لم يحسن أن يدعو إلى الله عز وجل انتبه لكلمه وقعت في كلامنا قلنا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه لو جامعها في غير رمضان، ولو في قضاء رمضان فهل عليه كفارة؟ لا ليس عليه كفارة طيب جامعها في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه مثل ان يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر ثم جمع في رمضان فليس عليه كفاره لماذا لانه يباح له الفطر المسافر يباح له الفطر فلو ان الرجل كان مسافرا مع زوجته إلى بلد وهما صائمان فثم أراد أن يقضي وطره منها فلا حرج عليه وليس عليه كفارة لأننا نشترط لوجوب الكفارة أن يكون الصوم واجبا طيب وأن يكون في رمضان طيب فيها. نسال الان عن اشياء فرديه هل الكحل يفطر هل الكحل يفطر احنا ذكر عددنا المفطرات كم هي تسعه هل هو منها لا اذا لا يفطر لان هذه المفطرات محصوره لا يف... لا. الكحل لا يفطر طيب هل التقطير في الاذن يفطر أه؟ لا يفطر لاننا لم نعده في المفطرات طيب هل السعوط يفطر او لا السعوط الذي يكون من طريق الانف يفطر اي نعم اذا وصل الى الجوف يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيطه بن صبره بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم. طيب هل استنشاق الفكس يفطر لا يفطر لانه ليس فيه اجزاء تتصاعد حتى تنزل الى الجوف في رائحه قويه لكن ما فيه اجزاء تتصاعد طيب هل الابر هل الابر تفطر ها اذا كانت يستغنى بها عن اكل تفطر والا والا فلا تفطر طيب الابر اذا كانت مأخوذة في الجلد تفطر ما تفطر اذا كانت في العرق لا تفضل ولو في العرق لانها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب وأعلم يا أخي أنك إذا قلت هذا مفطر والله لم يجعله مفطرا فكما لو قلت عن الشيء الذي جعله الله مفطرا إن هذا غير مفطر لأن تحليل الحرام كتحريم الحلال وإيجاب ما لم يجب فإسقاط ما وجد. انتبه الحكم واحد يعني كونك سوره هذا مفطرا والله تعالى لم يجعله مفطرا فقولك في الذي جعله الله مفطرا انه غير مفطر لان الشريعه انما تتلقى ممن من الكتاب والسنه فالواجب ان نقتصر على ما دل عليه الكتاب والسنه طيب ما قطره العين لا تفطر استنشاق البخور يفطر إذا وصل إذا وصل إلى الجوف أما إذا لم يصل إلى الجوف فإنه لا يفطر لكن لا شك أن البعد عنه اولى لا لأن الإنسان لا يعمل أن يصل إلى جوفه ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام باذق بالاستنشاق إلا أن تكون صائما طيب. أظن أننا نقتصر على هذا لان فيه اسئله عندك في اسئله هذه طيب بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على في سؤال سنه ولما سلم قال الآن هذا رجل دخل مع الإمام في الوتر بنية أنه أنها وتر ثم ذكر أنه لم يصل العشاء فقلبها إشاءا السؤال لا السؤال معلوم بارك الله فيكم دخل بنيه ايش الوثى ثم ذكر انه لم يصل العشاء فقلبها عشاء فهل يصف الجواب لا يصف لان لدينا قواعد الانتقال نتبع الانتقال من معين إلى معين لا يصح، ومن مطلق إلى معين لا يصح، ومن معين إلى مطلق يصح. انتبه يا جماعة. الصفات الآن انتقال، الانتقال من شيء من الصفات إلى صفات، انتقال من معين إلى معين لا. يصر. انتقال من مطلق الى معين لا يصر. انتقال من معين الى مطلق يصح. معلوم طيب المثال انتقال من معين الى معين انسان دخل في صلاة العصر دخل في صلاة العصر ثم ذكر انه صلى الظهر بلا وضوء ففي اثناء الصلاه طلب العصر الى ظهر يصح لما يصح طيب ما يصح لماذا لانه من معين الى معين وانما لم يصح لان العباده المعينه لا بد ان تنويها من من اولها قبل ان تدخل فيها اما في اثناءها معناه ان الجزء السابق على النيه الجديده وقع غير مراد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى طيب في المثال اللي ذكرت الان دخل بنيه العصر هم ذكر انه صلى الظهر الى وضوء فقلبه الى العصر أيهما لت... نعم قلبه إلى... إلى الظهر ايهما لتتصر. لا تصح لا تصح لا الظهر ولا العصر لا تصح العصر لا تصح العصر لانه ابطله بانتقاله الى الظهر ولا تصح الظهر لانه لم ينوها من أوله وعلى هذا فنقول هذا الانتقال لا طيب انتقال من مطلق الى معين من مطلق الى معين مثل رجل قام يتطوع قام يتطوع يصلي ركعتين تطوعا لله عز وجل ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر فنواها عن صلاة الفجر لا يصح لماذا لأن انتقال من مطلق إلى معين والمعين لا بد أن ينويه من اولا طيب انتقال من معين إلى مطلق يصح مثل الرجل دخل يصلي في نية الفجر ثم بدى له أن يجعلها سنة لأنها سنة راتبة لأنها راتبة معينة لكن سنة مطلقة هكذا يصلح، ليش؟ لأن نية, المعين لأن نية الصلاة المعينه تتضمن في الواقع نية هي. نيه نية مطلقة الصلاة ونية التعيين فإذا ترك نية التعيين وشق يبقى مطلق الصلاة انتبه فهذا الرجل الذي حول نية النافلة نية الفريضة التي الفجر إلى نفل مطلق نقول هذا صحيح لأن نية الصلاة المفروضة تشتمل على تعيين وإطلاق فإذا, فإذا الغى التعيين بقي بقي الاطلاق وبناء على ذلك نشوف المساله التي سال عنها السائل هذا السائل دخل مع الامام بنيه الوتر ثم ذكر انه لم يصل العشاء تحول النيه الى صلاه العشاء تصحوا لما تصح لا تصح نعم وعلى هذا فيجب على السائل الان اذا كان يسمع ما نقول يجب عليه أن يعيد صلاة العشاء واليبادر الآن واليبادر الآن قبل أن يخرج وقت العشاء لأن وقت العشاء يخرج إذا انتصف الليل نعم انتصف الليل الآن طيب إي نعم نعم طيب ما رايكم لو انه دخل مع الامام وجد الامام يصلي التراويح ودخل معه بنيه العشاء يصح يصح أن يدخل معه بنيه العشاء لانه عقد النيه من قبل والصحيح جواز اهتمام المفترض بالمتنفس وقد نص الامام احمد رحمه الله على هذه المساله اي على جواز ان يصلي الانسان صلاه العشاء خلف من يصلي صلاه التراويح فان كان الانسان مسافرا صارت صلاته ركعتين فإن دخل مع الإمام في أول ركعة من التراويح سلم معه وإن دخل في الركعة الثانية أت... أتم ركعة واحدة أن إذا كان ممن يلزمه الاتمام فإنه إذا دخل مع الإمام في الركعة الأولى من التراويح ب... أتم بعده ركعة وإن دخل في الثانية أتم ثلاث ركعات. نعم. يخرج العيد يوم العيد طيب يخرج المعتكب اذا انتهى رمضان. ومتى انتهى رمضان؟ في غروب الشمس ليلة العيد. فإذا غربت الشمس ليلة العيد انتهى وقت الاعتكاف كما أنه يدخل المعتكف بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان فإن العشر الاواخر تبتجع بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان وتنتهي بغروب الشمس ليلة العيد هنا. من نعم بناء المساجد من الصدقات الجارية غير الزكوات جائز وتكون صدقة جارية وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه جرت عادة الناس في بلاد نجد وأظن حتى بلاد الجنوب والشمال جرت عادتهم أنهم يجعلون أوقافا يخصون بها بعض الورثة بعد موتهم فيحصل بهذه الاوقاف من النزاع بين الذريه ما يتعب الذريه ويتعب القضاه ايضا ولو ان الناس جعلوا وصاياهم للاقارب الذين لا يرثون ولبناء المساجد العامه للأقارب الذين لا يرثون يعني يعطون صدقه مقطوعه ولبناء المساجد لكان خيرا اما كونها للاقارب الذين لا يعرفون فلان الله تعالى قال في القران كتب عليكم اذا حضر احدكم موته ترك خيرا الوصيه للوالدين والأقربين ولكن الوصيه للوالدين نسخت في ايات المواريث وكذلك الوصيه للاقربين الوارثين نسخت في ايات المواريث فيبقى الاقارب غير الوارثين ممن يوصى لهم وأما المساجد الوصية في المساجد فأمرها معلوم لأن من بنى لله تعالى مسجد بنى الله له بيتا في الجنة ولأن المسلمين ينفترون في المساجد بالصلوات وحلق الذكر وغير ذلك مما يكون صدقة مستمرة للميت نعم زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وقال أبو سعيد كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وقد تقدم الكلام على ذلك في الدرس الماضي في الدرس الماضية، وبيّن أنه لا لا يحل لأحد أن يخرج دقات الفطر من الدراهم أو الملابس أو الفروش. بل واجب إخراجها مما فرضه, الله مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وذكرنا أنه لا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس لأن الشرع ليس تابعا للأراء بل هو, بل هو من لدن حكيم خبيث والله عز وجل أعلم وأحكم وإذا كانت مفروضة لسان محمد صلى الله عليه وسلم صاع من طعام لا يجوز لنا أن نتعدى ذلك مهما استحسن ما هو في عقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئا مخالف للشر أن يتهم عقله ورأيه. نعم. ما وما الله تعالى يقول نعم، نقول نعم هذه الآية وما كان ربك نسيا تدل على أن القياس حق لأن الله تعالى قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان فأشار سبحانه وتعالى بقوله والميزان إلى القياس بلا شك وهذا من تمام بيان الله عز وجل لعباده والله تعالى يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويقول يريد يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم وادله القياس ثابتة في الكتاب والسنة والعقل ايضا فإن الكتاب كما سمعتم دلالته وأما السنة فكثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سألته أتحج عن أمها في نذر كانت نذرة قال أرأيت لو كان على أمك دين اكنت قاضيته قالت نعم قال قل الله فالله احق بالوفاء. وقال للرجل الذي عرض بامراته قال ان امراتي ولدت غلاما اسود وكان هو وامراته ابيضين فقال له النبي عليه الصلاه والسلام هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق قال نعم قال من اين اتاه ذلك قال لعله نزعه عرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه عرق وهذا قياس واضح ثابت اما العقل فاننا نعلم ان الشريعه جاءت من لدن حكيم خبير وانه لا يمكن للعقل ان يفرق بين متماثلين كما لا يمكن ان يجمع بين مفترقين لا يمكن ان يجعل هذا وهذا وهما متساويان من كل وجه أن يجعل حكمهما مختلفا، كما أن المتبينين لا يمكن أن يجعل أن يجعل حكمهما واحدا، فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن القياس دليل حق ثابت. يقول السائل إذا كان أخلي لا أنت لا شيء حادث وهو الصاحب من مصبرته على الحق فصح له أن عطيل ذكاء مالي. ولذا كان عليه شيء هذا الفريق الذكائي نعم لا شك ان شرب الدخان محرم وان المستمر في شربه مصر على معصيه والاصرار على المعاصي الصغيره قال العلماء يلحقها بالكبيره ولهذا وجه من هذا المكان النصيحة إلى إخواننا الذين ابثلوا بشربه أن يتوبوا إلى الله عز وجل منه وأن يوفروا صحتهم ومالهم بتجنبه فإن إثلافه للمال أمر ظاهر وإضراره بالصحة أمر ظاهر أيضا ولا تقولوا إن بعض الناس قد يشربوا ولا يتضرر فإن هذا لو تركه لكان أصح جسما وأقوى نشاطا ثم وأوفر مالا أيضا ثم بعد ذلك نقول هذا الذي ابتلي بشرب الدخان إذا كان فقيرا فإنه من الممكن أن نعطي الزكاة امراته وتشتري هي بنفسها حوائج للبيت تكمل بها البيت ومن الممكن أن نقول له إن عندنا زكاة فهل تريد أن نشتري لك كذا وكذا وكذا من حوائته الضرورية ونطلب منها أن يوكلنا في شراء هذه الأشياء وبذلك يحصل المقصود ويزول المحذور وهو مساعدته على الإثم فإن من أعطى شخصا دراهم يشتري بها دخانا يشربه فقد أعانه على الإثم ودخل في ما نهى الله عنه في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أما, أما قراء الدين عنه من الزكاة نعم يقول السائل فهو من نعم. وكانه وقالتا على اقرار تلك فوق بنيه وكانه فالعضل مع الأبرار من المنزل وفي ذلك الوقت سنع سياعها كانت تختنق فلها رسلون في البهاء ونسكت القدية التي ورعتها ورعتها ورعتها ورعتها ورعتها ورعتها ورعتها ورعتها كبيرة وواجبتها جاءت البرميل ميتا على هذه المرأة كفارة أم لا أفضلين جاءت ورعتها نعم هذه المرأة التي وضعت بنتها الصغيرة على البرميل لا شك أنها اخطات وأنها وأن هذا سوء تصرف منها لأن مثل هذه الطفلة لا يمكن أن تجعل أو أن توضع على البرميل إلا والإنسان حاضر عندها ممسك لها إذ أن مثل هذه الطفلة في العادة يكون لديها عبث وحركة وانطلاق وسقوطها من البرميل أمر قريب جداً فيجب على هذه المراه ان تتوب الى الله مما صنعت وان تؤدي الكفاره وهي رزق رغبه فان لم يجد فصيام شهرين سبعين فإن لم تستطع فلا شيء عليه لأن راى هذا في تفاعل الخلق قال ومن قتل ممن خطا تفعيل في, في ممنه وجيءته مسلمه الى قولك من لم يجد وكنه شهرين متدابعين في سفاره الوقت في رمضان كم خصبا للزفاره لا يدخل صفاره يذكر رفضه فان لم يجد فسيام شهرين متدابعين فان لم يستطع فالاطعام ستين مسكينه ولكن كلمة ان لم يستغل هل هي عائدة على الهوى أو على حقيقة الواقع على حقيقة الواقع لأن بعض الناس يقول لا أستطيع لأنه لا يريد أن مع أن عدم الصاعة معناه أن يكون الإنسان لا يقدر على الصحول لضعف في بدنه أو مرض أو مع الشغاله أما مجرد أنه لا ينيف الصوم لأنه يشتغل وعنده عمل ولكن لو شاء لطان فإن ذلك يعتبر مستطيعا ولا يمكن أن يزدئ عنه عام سين السين يقول السائل نحن مجموعة نور حمنا شخصاً لاشتراء القمح من أقرام السائل وتوزيعها هنا منية الزكاة الزكاة السلام فقرا كما نعم و... نعم هذا يقول انه وكلا انسان يشتري قطره في أفغانستان ويوزعها على الفقراء هناك هذه المساله المفهوم المشهور من مذهب الحنابلة انه ان هدفه لا لانه لا يجوز نقل الذكاء عن محل وجودها إلا إذا لم يكن في المحل أهل لها فإنها تفرق في أقرب البلاد اليه وعلى هذا فإذا كان في بلد فيه فقراء فإنه لا يوزعها في بلد آخر سواء لأن أهل بلده أحق من غيرهم أما لو لم يكن عنده فقراء فإنه لا حرج أن ينقلها إلى بلاد أخرى <تصفيق> وكذلك على القول الراجح اذا كان في نقلها مصلحه مثل ان ينقلها الى اشد حاجه لكن زكاه الفطر ليست كزكاه المال لان زكاه المال وقتها اوسع اما زكاه الفطر فهي مخصوصه قبل العيد بيومين الى الى صلاه العيد <تصفيق> والله وانا كنت اقرا القران يا شيخ ومره الذكاء يا, يا, يا, يا, يا, يا شيخ ام حرمه مريضه ام كملت و يا طواف وقطعته الواحد طواف الودع شيء <مش> يعني يخر من طابق و طابق و طابق اذا في طابق طوابق زي طيب الطابق اي ودي حتى العمره <مش> <حتى الانتنى> <مش> تعاقد الفراني متابع لنا في هنا متابع, إيه متابع. يقول شيء. شيء. شيء. رجل يقول رجل المغرب في يوم الاثنين وجيت هنا الى المملكه جيتكم مم. يوم الاحد ما. فيقول ماذا هذا اليوم اقضي هذا اليوم اللي يعتبر عندنا طبعا معنا والناس هنا اليوم يمكن 29 احنا وصلنا 30 هذا الرجل ولا بالله ان شاء الله حسب ننه انتبه ترى اجى بعد يوم يوم يمكن يكون صار عندنا 30 وعندهم 29 عيدنا سواء فيفطر لا تسعين إن أصغرنا نحن لتسعين وعشرين يمكن نفطر تسعة وعشرين فيجب عليه الفصل يفطر معنا هو الأحسن معنا أنا أنا نوفي عمره أنا أخذه أنا أنا نوفي المره أن عامل صاحب الإعلانات